وأنا أخص نفسي وإخوتي بالتذكير في هذا الجانب لأننا نحن طلبة العلم أولى من يجب عليه أن يقتسم بهذه الأخلاق والآداء كذب من شيء واقتسب أدبا يغنيك محموده عن النسجر إن فتاه يقول ها أنا انا ليس الفتى من يقول كان أبي يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم وعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم فهناك آداب لحملة الشريعة ولهذا تغير العنوان قليلا فقيل أخلاق العلماء لمن؟ آداب حملة القرآن لمن؟ أو أخلاق حملة القرآن لهذا وهذا التبيان في آداب حملة القرآن لمن؟ رحمه الله وهكذا فطلبة العلم هم أوعية العلم ووعاء العلم إذا تخلق بالآداب الفاضلة كان كالوعاء النظيف البراق الذي توضع فيه الفاقهات كل بحب الأكل منه فيقترب إليه ويأخذ عنه وأيضاً يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه فيا معشر الأحبة نحن طلبة العلم الناس تمر إلينا يقتدون مننا عامة الناس وينقدوننا أيضاً إذا رأوا الأخلاق والآداب عندنا على خلاف ما يجب أن نكون عليها والمعلم والمعلم في هذا المكان في مكان خطير جدا طلبته ينظرون إليه ويقيسونه خيرا أو شرا فإن كان خيرا تأسوا به وإن كان شرا انفضوا عنه قليلا قليلا أو ذكروه بسوء إن استحوا أو تهيئوا فيما بعد يذكرونه بسوء خرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حديثة رضي الله عنه قال إن أشبه الناس هديا ودلة وسنتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لبني أم عبد يعني عبد الله بن مسعود من حين يخرج من بيته حتى يرجع إلى أهله وهو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي والدل والسمت يعني في الوقاع في الحركات في الهيئات في الكلام في الأفعال أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن بن عب بن مسعود ابن أم عبد الذي قال في المصطلح ما قال هذا عبد الله بن مسعود من هذيل هذيل وهذيل أقرب القبائل إلى قريش وأكثر من يستشهد بشعره بعد قريش في العرب. وبعدهم بنو تميم، ثم بعد هؤلاء بقية العرب كان أصحاب عبد الله بن مسعود لما رأوا فيه من هذا يتشبهون به كما خرج ذلك أبو عبيد رحمه الله أبو عبيد الآجرن في كتابه غريب الحديث ادّسَق بسنده أنهم كان أصحاب عبد الله بن مسعود يتشبهون به في هديه ودليله وسنته قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال وكأن الحامل لهم هو هذا يعني الحديث الذي جاء في البخاري إن أشبه الناس هديا ودللا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لبني أم عبد قال ولذلك كان أصحاب عبد الله بن مسعود يتشبهون به فأورد عند هذا الأثر ما ذكره أبو عبيد الأ ما ذكره أبو عبيدة في غريب الحديث من مواقف أصحاب عبد الله بن مسعود وتلاميذ عبد الله بن مسعود معه رضي الله تعالى عنه. فالآداب الآداب معشر الأحبة نحن طلبة العلم أولى الناس بأن نتخلق بالآداب والأخلاق الجميلة أعود فأقول معشر الأحبة الناس ينظرون إلينا فنحن حاملت العلم فالله الله من أن نري الناس من أنفسنا خيرا وأن نصبر على الأدى وأن نتحلى بسعة الصدر وأن نتحلى بحب إيصال الخير إلى الغير رحمة بهم وشفقة عليهم وحرصا على هدايتهم للحق وإنقاذهم من الباطل والخطأ الذي نراهم فيه إن رأينهم كذلك فلا بد من أن نكون صورة حسنة وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا فيمن وعى إنما المرء حديث من بعده الذي يراه يرى أفعاله لكن من بعد تنقل إليهم الأخبار عنك قد قدحاً أو مدحاً فحينئذ المرء الذي يتصف بما ذكرنا من الخير هو الذي يثنى عليه من الغير وبعضهم موجود كميت وبعضهم ميت وهو حي فأهل العلم والسنة أحياء بذكرهم الجميل وإن كانت أجسادهم قد ألمت وبليت هم البذور، ولكن لا شبلاء أفول لهم هم الشموس وقد فاقوا بنورهم فليس للشمس من نور إذا أفلت ونورهم مشرق من بعد ربسهم بعد ما يدفلون ويلحدون نورهم باقي الشمس إذا غابت ذهب نورها والبدر إذا غاب ذهب نوره وهذا يغيب ونوره باقي وذكره باقي ففاق الشمس والقمر ولهذا قال فكن حديثا حسنا لمن وعى وإنما المرء حديثا بعده المرء إنما يكون بعد من من بعد يكون حديثا حسنا أو حديداً سيئاً السيئ يطوى وإذا ذكر ذكر بسوء أما الصالح فلا يزال يذكر قصداً للاقتداء به كما قلنا إنما الاقتداء بأهل الاهتداء فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم بنعمة العلم هم الحقيقة محل الكذوة وبهم هم الحقيقة محل الائتساء وبهم الاقتداء فهم القدوة وبهم الاسوى وفي الجهد قبل الموت موت لأهلهم فأجسامهم قبل القبور قبور هؤلاء موتوا وهم أحياء ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء الذي لا ينتفع به ولا يؤمن من شره نسأل الله العافية والسلامة فالاعتناء فالاعتناء بالأدم معشر المحبة هذا أمر مطلوب ضروري فنحن طلبة العلم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن نكون أحسن الناس خلقا وقد كان عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم فيجب أن نري الله من أنفسنا خيرا، وأن نكون في باب الأخلاق والآداب مضرب المثل محبة فيما بيننا ورحمة فيما بيننا وتعاقفاً فيما بيننا وتناصحاً فيما بيننا وتآلفاً فيما بيننا, وتآلفا فيما بيننا إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة والآداب الجميلة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم